وَأَطَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُنَبِّئُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ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 إِنْ نَشَأْ نُخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْتَطِعَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا بَقِ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآقُهُ فَلَمَّا حَرَّتْ بَيْنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خنط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا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 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم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 قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم بيعاد يوم لا تستألون خيرون عنه ساعه ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا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 وما أرسلنا في طريء من نذير إلا قال مترفوها قال مترفواها إلا بما أرسلت به كافرون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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا نازل الفاء إلا من آمن وعمل صالحا إلا فأولئك لهم جزاء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 بي بسط الرزق لمي يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه, فهو يخلفه وهو خير الرازق بسم الله الرحمن الرحيم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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيٌّ نَا مِن دُونِهِمْ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 قل إنما أعظكم بواحدة تقوموا لله مثله وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضَلْتُ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ هَتَّدِيتُ فَبِمَا يُحِينَ إِلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ